في الحقيقة هذه المثالك خطيرة جدا فمثلا تصورا أني بعد أن أشرح آتي وأشرح لكم العقيدة الواسطية أقرأها من أولها إلى آخرها ثم أرفع العقيدة هكذا بيدي أقول يا أخوة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف الصالح دل عليها الكتاب والسنة والإجماع إجماع الصحابة والتابعين وأتباع أتباعهم ولكن هناك أئمة لا يعتقدون عامة ما في هذا الكتاب هناك أئمة نقل الإسلام ما رأيتموه يطعن فيهم فاتهموه على دينه لا يعتقدون ما جاء في الصفات ما ذكروا في الصفات ولا ما ذكروا في الإيمان ولا ما ذكروا في القدر هناك أئمة ما رأيتموه عليه يعني يخالف ما في أئمة ما رأيتموه يطعن, فيها يطعن فيه فاتهموه على دينه لا يعتقد ما قال ابن تيميه في الصحابة ولا ما قال ولا ما قال هو يمسك كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب وأقول ها هذا هذا كتاب جليل وكذا وكذا ولكن هناك أئمة للإسلام لا يعتقدون ما فيه ولا يقولون بما فيه بل يعني بلغ من أذية الناس يعني مثل ابن أبي العز في وقته يقول بتحريب التوسل بالنبي صلى الله عليه فيعقد له مجالس ويستتاب كما يستتاب المرتد وبن تيميه يكفر لأنه يقول لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم الكيد للإسلام ومن أعظم الكيد لل...